وريت يستطعم اهلها فابو يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباهم مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانه وكفرا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 رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأدلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في ضرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا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 قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما زبر الحديد حتى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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عباديا من دوني أولياء إن اعتدنا جهنما للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بلخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحمقت أعمالهم فحبطت آمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزءا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 بَلِيَغَنَ مَن صَالِحٌ وَلا يُشْرِك فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ بسم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَ هَا يَا عَيْن صَاد ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى نِدَاءً ابي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الراس شيبا ولمكم بدعائك ربي شقيا واني خفت المواليه من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقرا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عتيا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وزكاتا وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قال كذلك قال ربك هو عليهين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي لَنَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَذِّي قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان تمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم وَيَوْمَ أُعَادُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في طلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي نمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن يأخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إذريس إنه كان صفيقا نبيا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصوت واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 أَيْنَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَا رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِلَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ثُمَّ لا نزعنا من كل شيعة ليهمو أشد على الرحمن عطية ثم لنا أعلم بالذين هم أول أبها صنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تقوى نذر الظالمين فيها جزية وإذا تتل عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكماهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاث ورئي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 فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوَتَيَنَّمَا لَوْ وَلَدَ أَطْلَعَ الْغَيْبَ مِنْتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِدُهُ مَا يَقُولُ وَيَتِينَا ثَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلاَهَتٍ لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًا كَلَّا